بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل ل ه عوجا قيما لينذر ب أ س ا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لاب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 ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذا والفتيه الى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فَضَرَبْنَا عَلَى م و س ن ع ه النابلسي للعلوم ح ب ن أحصى ب ا ل ي نبأ ا ت ن ا م ن و ا ب ر ب ه م وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم وربطنا هدى على فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها, من دونه إلها لقد قلنا إ ذ ا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمنظلم ممن افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزداور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه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 فاسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خ ا ئ ل منهم كم لبثتم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 اذ ي ل ا ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظريها أ ذ ك ي طعاما فلياتكم, فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا يظهروا ع لن ي يرجموكم أو يعيدوكم في ك م ملتهم أو و ل تفلحوا إ ذ ا ن ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن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 واعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ب ي س الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إن ن ا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من ت ح ت ه م الانهار يحلون فيها من س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق المتكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا ق ل ت ا ل ج ن ت ي ن آ ت ت ك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أكثر منك مالا ودخل أ ع ز نفرا و جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن ت ب ي ذ ه ب ه أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة قائمه ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منهما منقلبا قال له صاحب وهو يحاوله أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا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 ي ق و ل يا ليتني لمشرك بربي أ ح د ا ولم تكن له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا ك م ا ئ ن ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات الارض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 و َ إ ِ ذ ْ قلنا َُْ للملائكه َََِْ اسجدوا ُْ ل آ د َ م َ فسجدوا َََُ الا َّ ابليس َِْ كان ََ من َِ الجن ِِّْ ففسق ََََ عن َ امر ربه ِِّ أ َ ف َ ت َ ت َ خ ذ ُ و ن َ ه ُ وذريته َََُُِّ أ اولياء َِ من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أ ش ه د ت ه م خلق السماوات والارض ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاء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 ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم ث ن ه الاولين أ و ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزءا ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فاني نسيت الحوت وما انسيني ه إ ل ا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثرهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خ ب ر ا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خرقها قال أ خ ر ق ت ه ا لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا امرا قال أ ل م قل انك لن تستطيع معي ص ب ر ا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م قل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا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 كل بلغ الشمس شيء سببا فاتبع سببا فاتبع مغرب إذا حتى وجد ه ا تغرب في عين ووجد عندها ي حمئة و و ج ع ن د قوما قلنا ي ا ذ القرنين ا إ م ا أ ن تعذب و إ م ا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 ن ق و ل له من أ م ر ن ا يسرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا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 فهل نجعل لك خ ر ج ا على أ ن تجعل بيننا وبينهم ث د ا قال ما مكني فيه ربي خير ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة نجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديث حتى إ ذ ا ساو ي بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي افرغ عليه قطرا فما اصطاعوا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 ونفخ في ا ل ص و ر ف ج م ع ن ا ه م م ج ع ا و ع ر ض ن ا جهنم ي و م ذ للعلوم ك ا ف ر ي ن ر ض ا ذ ي ي ن كانت ع في غ ط ا ء عن ذكري وكانوا ذكري ل ا ي س ت ط ي ع و ن س ل ا أفحسب ا ل ذ ي ن كفروا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 ق ا ل د ي ن فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ل ن ف ذ البحر قبل أ ن ت ن ف ذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله م ذ ذ ا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم ي و ح ى